سبحان من له الكمال هنبدأ بالمقامات اللي هي مقصود الدرس احنا جاينا اصلا عشاء المقامات فهتكون الاساس في الدرس المقامات ثم بعد ذلك نكمل بالقاعدة وبالحكمة ونجعل التحريرات والتنويرات قبل الاخيرة وان شاء الله يكون السرد ده اقرب باذن الله الى يعني الانجاز والشكل النهائي اذا تم ذلك احنا شغالين في التوبة والاستغفار الله مرزقنا التوبة والاستغفار المقام الأول يعني قلنا في التوبة والاستغفار معنى التوبة وبعد كده خدنا التوبة هي طريق الفلاح وتالت حاجة اللي نشتغل فيها الليلة سريعا حقيقة التوبة حقيقة التوبة عند المريدين وعند العارفين وعند الواصلين إلى الله نسأل الله أن نكون منه نقول على طول في عناوين حتى لا نطيل قال ذنون المصري حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت وتظن ألا ملجأ من الله إلا إليه هي دي التوبة مش التوبة أننا تايب وعادي برضو لا في ندم ولا في ألم وحاسس ان الأمور مشة لا الأمور مش مشة حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت وتظن أن ملجأ من الله إلا إليه لو وصلت لك فعلا تبت توبة حقيقية من الأخطاء والعيوب اللي عندك كحال الثلاثة الذين إيه خلفوا قال أبو يزيد البستامي مؤكدا على حقيقة التوبة ما يلي قال كابت العبادة ثلاثين عاما فضلت تشتغل مع ربنا ثلاثين سنة حتى عرفت أن خزائني مملوءه بالعبادة فإذا بي يأتيني هاتف بأن كل ما عبدته لن يوصلك وإنما الذي يوصلك هو الذل والافتقار إلينا دي حقيقة التوبة إن أنت ما تعتقدش إن كل اللي أنت عملته ده حاجه إنما حصل عندك تذلل وافتقار الى الله كامل وانت عارف عيوبك كويس ولا انت بتعمل حاجة في الثلاثين سنة لان اخطاءك وحقوق ربنا عليك اكبر بكثير مما ايه مما قدمت آه مركزين ولا مش مركزين طيب ثلاثة اذا كان سيد المحسنين اللي هو مين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يختم حياته بالاستغفار والتوبة فكيف بالمسيئين يعني شوفوا الدين التوبة مستمرة معنا لحد من قابل ربنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يا اعمل إيه يلي ما عندكش أخطاء ولا زنوب فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب ده بيعلل الكمل الاستغفار هو محتاج النبي تعليل هو يستغفر وخلاص وهو ما ذنوب يا رب إنما أنت بتعلله بتقوله واستغفره إنه كان تواب يعني بيقبل التوبة وهو كان اذنب عشان تقبل منه توبة كل ده إيه كل ده ايه كل ده المين لينا ولا ليه لينا احنا ده طيب ننقل أكثر حقيقة التوبة عشرة من كل ذنب دي بقى الحقيقة الكبيرة إذا كنت عايز توب اعمل عشر حاجات في الذنب اللي أنا بعمله او في الخطأ خد بالك الخطأ ممكن يكون فكري يعني اللي عنده أفكار غلط محتاج توبة توبة فكرية من الكلام اللي بيقوله لما واحد بيفصل الدين عن الدولة يقولك السياسة مش موجودة في الإسلام والجامع بس هو الدين وبرى الجامع مفيش دين ولا ملوجة العلاقة بالحكم ولا ده كلام محتاج منقشات كتير فمحتاج اذا عرف الدلائل والحقائق يتوب من الكلام اللي هو ايه بيقوله فالتوبة مش توبة ان انا اخطات او او زانيت او شربت خمره لا توبة من كله توبة فكرية توبة عقلية توبة قلبية ده حتى التوبة الفكرية بتبقى اشد كمان وفاكرين انتوا خالد محمد خالد اللي هو كتب ايه اه ساعة ما كتب كتاب فصل فيه الدولة عن الدين فصلا كاملا ورد عليه الشيخ الغزالي وعمل حوارات ده تقريبا في الاربعينات أو والمهم ربنا اكرم وعرف السلوك ازاي فتاب بكتب يكتبها ها؟ ايه عكس ما كان ايه يقول طيب خلينا هنا برضا حقيقة التوبة عشرة من كل ذنب اولا ترك العوده الى فعل الذنب ماشي اتنين يتوب من القول به إيه يتوب من القول به القول بايه بالذنب ولا القول بالتوبه ولا تمشي كده وكده طيب القول بالذنب ماشي ثلاثة يتوب من الاجتماع مع سبب الذنب ماشي انا بذنب بزنوب بالليل سببها التلفزيون يبقى ابعد عن الايه التلفزيون بعد مع شله موديان في ده يبقى اعمل ايه اتوب وانا قاعد مع الشلة اتوب وانا بفرج لازم اقطع الايه ها بيقولوا عليه اسم ايه التوبة ها يتوب من الاجتماع مع سبب الذم اللي جاب لي المصايب دي كل اقطع العلاقة بيه يعمل ايه كمان التوبة من السعي في مثله ما انا ممكن ما اعملش الزنب ده يعني مثلا انا ما صارش قدام التلفزيون لكن اطلع اقعد مع اصحابي حتى لو ما بنفرقش على التلفزيون او برضو بضيع وقت او في البيت بضيع وقت وبره ايه بضيع وقت ايه يعني بقى ان انا تبت من بره وقاعد جوه بعمل كده او تبت من جوه وطالع بره ايه بعمل كده دي زي دي فاعمل ايه شوفوا بيقولوا ايه التوبة من السعي في ايه في مثله التوبة من النظر اليه يعني من النظر للذنب بتقعدش تبصر التوبه من الاستماع إلى القائلين به اما امبارح صيرنا حته سهره ما فيش داعي ان انت تسمع ايه الحوارات اللي ترجعك تاني للايه للي انت كنت فيه دي التوبه دي حقيقه التوبه ده شغلان بس هي هو ده الشغل هو ده ايه الشغل فعلا عشان الناس دي لما كان يطلق عليها تائبين مش زينا خالص التوبه بتاعتهم توبه التوبه من الهم به التوبه من التقصير في حق التوبه وصلت التوبه من الا يكون اراد الا وجه الله خالصا بجميع ما تركه يعني اوعى كنت تبت مش لله تبت عشان الظروف هي اللي جبرتني ان انا ايه اتوب تبقى مصيبه التوبة من النظر إلى التوبه والسكون إليها حتى بعد ما توب ها حاسس ان انا ايه ما توبتش كاني ايه كاني ما تبتش العصير ده لما يتعمل العشرة كوكتيل دول لما يتعملوا وتبص فيهم وترجعهم في الشريط بقى وترجعهم مع نفسك في المحاضرات هندي لكم المره الجايه ان شاء الله ممكن الاثنين الجاي اجازه عشان العيد يبقى الاثنين اللي, اللي بعده ان شاء الله احنا كاتبينها بس فيه اخطاء هنحاول نزيل الأخطاء المطبعية دي ونديكم المحاضرات دي طيب ما زلنا في حقيقة التوبة صلى على النب أخرج البيه... تاب آ خمس تاب تاب شاب بسبب موعظة وعظها أحد السلف جاء فيها سطر واحد بس إن أهل النار يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة المريض الأنين الذي انقطع صوته أول ما سمع الكلمتين دول عمل إيه آه. الرجل عمال يوعظ يوعز, يوعز ورح قال دول في النص قال بتوع النار هيفضلوا يصرخوا لحد ما صوتهم ينقطع ويبقى ما شلل شل زي المريض اللي هو تعبان ومش قادر ينطق يلقى فعمال يئن فأهل النار هيوصل الحل بيهم إنها تنقطع أصواتهم ثم يئنه المريض، فلما قال كده عمل إيه؟ عمل إيه؟ خلاص خلصت ما مش بحتاجة تفكير بقى تاني طيب أخرج البيهقي في الشعب أن إبراهيم الخليل قال يا كريم العف يا مين؟ يا كريم العف فقال له جبريل أتدري ما تفسير يا كريم العف؟ أنت تعرف يعني يا كريم العفو يا إبراهيم قال ما هي قال إن عفا عن السيئات برحمته بدلها حسنات بكرمه إن عفا عن السيئات برحمته مش يسيبها وبس ويبدلها حسنات بكرمه سبحانه وتعالى سبعة قال يحيى بن معاد يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الطاعات شوفوا الكلام اللي جاي يكاد رجائي ها مع الايه مع الذنوب يغلب رجائي مع الطاعات يعني انا ممكن اصلي العشاء وتمام تمام وارجوك انك تدخلني الجنه وممكن اذنب ذنوب وارجوك بس رجاء الذنوب عندي اقوى ها من رجاء الايه الطاعات طب ليه صلي عليه صحين ولا مش صحين طيب ليه بقى هو قال الحتة الجميلة دي قال لأني في الطاعات أعتمد على الإخلاص وأن لي أن أحصل الإخلاص والقبول وفي الذنوب أعتمد على عفوك وعفوك أضمن من اخلاصي هي دي مش معناها نزنب ما نفهمش الكلام غلط إنما معناه إيه الانكسار والزل بيكون في حالة الخطأ اكتر من الطاعة لأن الطاعة فيها فخر فيها عجب فيها رياء فيها نفاق بعمل وحسس إن أنا خلصت اللي علي كتير من الآفات اللي بتصبنا في الطاعات إنما الذنوب ما عندكش لحالة الإيه الانكسار والزل انا أخطأت يا رب أنا اذنبت يا رب فما عندكش دي طيب قالوا إيه تاني برضو بدينا بنكمل صدقة النهار هنخلص باقي حاجتين بس في المقام على طول سريع والباقي كله سرد سهل يعني سطرين في كل واحدة وخلاص صدقة النهار تكفر ذنوب النهار وصدقة الليل ها تكفر ذنوب الاي ذنوب الليل والسر يكفر السر والعلانية تكفر العلانية هي دي بأنت تشتغل في الايه في الوضع ده تسعة بي تسعة وعش، ده كلام حلو اللي بنقوله ده، ها؟ طيب نعمل بيه، أوح الله إلى آدم، يا آدم، ورثت ذريتك التعب والنصب، ورثت إيه، ها؟ ذريتك التعب والنصب، تعبتهم يا آدم. وورثتهم التوبة اللي هو مين ربنا انت ورثتهم التعب وانا ورثتهم ايه التوبه عايزين يتوبوا في اي وقت انا ايه اتوب عليه الاخيره لو لم يكن العفو احب الاشياء الي لم يبتلي بالذنب اكرم الخلق الي لو لم يكن العفو احب الاشياء الي لم يبتلي بالذنب ايه أكرم الخلق لي اللي هو سيدنا إيه آدم ماشي كده واضحة ولا دي محتاجة شرح العفو ده لولا انه أحب شئ لربنا ما كانش خلى آدم يبتلى بالإيه بالذنب فيتوب إيه فيتوب عليه دي حقيقة التوبة بما تيسر والكلام مازال مستمرا مع هذا المقام ده هيطول بينا الكلام في التوبة لحد ما نعمل مجمل كده عام ليه؟ لشكل التوبة للعبد. نيجي للقاعدة سريعا العبد أولا يكون صادقا دي القاعدة الأولى في إرادتي لله تاني حاجة يكون ايه يتوب من كل الذنوب والصغائر والكبائر ورؤية الحسنات تالت حاجة اللي خدناه المرة اللي فات ايه هي ايه لا القاعدة اللي خدناه المرة اللي فات بتاع الشيخ ولا بتاع ايه على المره اللي فات اه ملازمه المجاهده لنفسه اللي خدناه لنفسه يفضل يجاهد لنفسه الرابعه النهارده قاعده برضو في الوصول الى الله مداومه الذكر اذكر الله مداومه الذكر هقول فيها ثلاث لقطات اللقطه الاولى خطيره عجز الشيوخ والمربون عن وصف أي دواء يزيل أمراض القلوب إلا ذكر الله ما عنده مش حل ييجي واحد يقول له أنا مصبتي سودة عملت وعملت وعمل يعود يقلب في كتبه مش عارف يقول له إيه خليك إيه اذكر الله كثير ما عنديش ألا دي ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب دي جميلة جد عشان كده هم فيهم الطريق ماشي ازاي فيهم أوراد أوراد أوراد وأذكر أذكر أذكر وشغالين ليه النهار بالوضع ده فبيعمل عملية شفافية داخل القلب مطلقة فيجري الله الحكم على القلب ويزيل الزنوبة والآفات والأمراض من القلب الذاكرين الله كثيرا والذاكرة تاني لقط الذاكر يزيل الصدا عن النحاس بالحصى وغير الذاكر يزيله بالصابون آه. وصلت لما يكون عندك حله وفيها صدا غير الذاكر عمال يدعك بصابون هتاخد ايه وقت انما التاني بيكحتها عشان يشيلها خالص جايب حته كده عمال ايه يكاحت عشان. انما مهما عملته بصابون اخد ايه? اخد وقت. انما اللي بيكاحت ده بيعمل ايه? بيشيلها من جوه. فالذاكر بيشيل امراضه من جوه. وغير الذاكر يعني اللي مكتفي بالطاعات بس. وما عندوش لا ذكر ولا اوراد ولا صلاه على النبي. ولا شغال مع ربنا في اي ذكر. بيعمل ايه? عمال يعالج بايه? اه بالحاجة العادية كده فبتاخد ايه? فبتاخد وقت. ذكرته ولا ما ذكرتوش? طيب هم كم هي ثلاثة بس والرابع يعتبر معاه ماشي الذاكر في الحقيقه هو الله ايه انت هتخرف ولا ايه؟ اه فاذكروني اذكركم ايه الذاكر في الحقيقه هو الله هو من اللي بيذكر احنا ولا هو؟ لو لم يرد محبتك ما حرك شفتيك بالذكر لو لم يرد ايه محبتك فمن الذي حرك الشفتين بالذكر يبقى مين الذاكر هو مش انت فالذاكر هو المذكور ايه هو اذا وصلت المعنى ده اذا وصلت وفهمت يعني معنى ان الذاكر هو الايه هو المذكور سبحانه وتعالى طيب اخر حاجه في الذكر يبقى القاعده بتقول ايه مداومه الايه مداومه الذكر اخر حاجه قلناها في رمضان أنا مطلوب مني في الاربعة وعشرين ساعة قدي ذكر قلنا الوقت كام؟ اربعة وعشرين عدد ساعات النهار والليل كام؟ طيب عشان أقول ذكرت يبقى عدي ايه؟ عدي ايه؟ اللي صح هو انا لما أذكر ساعة يبقى ذكرت كثيرا من تتأسمها في كذا مجال لما العارفين بقى اشتغلوا في الليل والنهار قالوا الليل والنهار اربعة وعشرين ساعة عشان أعدي النص عشان اذكر كثيرا يبقى لازم اعدل ايه النص ف اقل حاجه 12 زي. يعني ما نشتغلش ندروش لا مش كده انت وانت شغال بتذكر وانت رايح بتذكر وانت قاعد وإنت... طب فايده ده كله ان انت يا اخويا ساعه ما تيجي تموت تبقى الشهد والله لا الله ون محمد الرسول الله سهل عليك لان انت متعود ايه ها عزك انما اللي غايبوه بده اللي في عن الذكر هيبقى تعبان هيجي يفكر هيذكر ولا ايه لين قلبه ولا لسه يرجع لربنا انما اللي شغال على طول ده شغال برضو ايه على طول وصلت طيب الحكمه والمثال اللهم تقبل منا يا رب صلوا على النبي على طول توكل تقبل ها ايه الحكمه قولوا علوا صدقه عشان انا حس ان توكل ايه تقبل التوبة ده قصد التوكل ده مقام برضو هيبقى قدام هنشتغل فيه في لقطتين تلاتة عنه حقيقة التوبة حقيقة الايه قصدي الت... التوكل زي ايه زي واحد ركب قط في الهند دي حصل وابنه واعد معاه في القط ماشي وهم بعدين في القطر جنب الشباك جنب الشباك طب بيقول له ايه الواد بيقول لابوه يابا قال له قال له القطر يتحرك القطر ماشي أتاب القطر اللي جنبيهم هو اللي ايه هو اللي ماشي فالواد ظن ان القطر ايه بيمشي فالراجل بيقول له لا يا لا يا بني ده القطر ما زال موجود ده القطر اللي جنبينا هو اللي ايه هو اللي بيتحرك وهو اللي بيمشي والواد ايه مصر على ان القطر هو اللي ايه؟ بيمشي فأراد أن يزيل النزاع هذا من فعمل فوجه نظره الناحية الأخرى قال له بص النحية دي فلما بص النحية دي ليه القطر ايه؟ ها؟ سابت زي ما هو ما بي ايه؟ ما بيتحركش هكذا نحن والأسباب مع الله انت بتبص للأسباب على انها اللي بتتحرك وهي اللي معيشات وهي اللي موتاك وهي وهي وهي وهي, وهي, وهي وناس ايه؟ ناسي اللي إيه؟ ها؟ المسبب اللي هو إيه بيدير الأمور دي كلها طيب هناخد مفاجأة الوقت في التوكل التوكل من صفات المؤمنين فكيف بالعلماء منهم لما المؤمن ده اساسا لازم يبقى متوكل فما بالك بالعالم فلما تلاقي عالم بيبيع دينه للسلطة انت نزعت منه إيه كل حقائق اللي إيه التوكل نسأل الله العفو والعافية ايه في التوكل تاني ما هو منا لا يطلب إلا منا وصلت ولا ما وصلتش ها. صحيين ولا ايه ما هو منا لا يطلب إلا ايه إلا منا منا اللي هو مين ربنا ها. انت طلباتك دي من عند مين من عند ربنا يبقى ما هو منا ها. لا يطلب إلا من مين منا هتجيب حاجة من برا طيب المفاجأة بقى التوكل من حيث هو مقام حاصل ومن حيث هو حال غير حاصل يعني ايه يعني يعني احنا متوكلين لو توكلنا لكن في حقيقة الامر لم يتوكل احد ليه لان في افتقار للاسباب في اي وقت صح فطالما في افتقار للاسباب في اي وقت عمرنا ما هنحصل الايه التوكل الكامل المطلوب طب ومال اللي احنا بنعمله ده تقريب من الايه من التوكل بحيث ممكن أوصب بأني متوكل لكن حقيقة التوكل الكاملة مستحيلة أن تصدر من العبد وصلت ولا ما شو هما فهموا كده العارفين فهموا ايه فهموا كده طيب لما قرى إبراهيم الخواص قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت بكى وقال ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلتجئ إلى أحد غير الله طالما ربه إيه؟ ما بيموتش يبقى هو إيه؟ ما يروحش لحد وقال إمام مسجد خدوا بالكم من دي دي خطيرة مسجد إمام مسجد سقط وخد صفر عمل إيه؟ صلى شاف واحد على قده فأحس إنه ده بيأكل إزاي ويشرب إزاي وعيش إزاي وا وا وا فبيقوله إيه بيقوله من أين تأكل تعيش إزاي؟ قال يا شيخ انتظر حتى أعيد الصلاة التي صليتها خلفك فأجيبك وصلت بيقول له انت بتاكل منين قال له طب كده طب انا استنى معيد الصلاة اللي انا صليتها وراك لان انت واضح ان انت معنداتش فكرة عن ربنا وبعد كده ابقى صل وراح بقى نقره النقره التاني الاتقل قال له اسمع قال له, قال له في يهودي كل يوم بيجيب لي جنيه قال له تمام خلاص يبقى انت انا عرفت كده بتاكل منين قال له طيب بقى انت تاسك في وعد يهودي ولا تثق في الله عز وجل يا ده رايح جاي جابه رايح جاي مفيش بقى خلاها يعني ايه ما واحد برضو قبل كده في الهند بي بيصلي وبعدين ايه قاموا الصلاه واحد جاي من بره فبقول له الحق الحق توضى عشان تلحقنا قال له وهل يكون المؤمن إلا متوضئا يعني عايز يعرفوا إن, إن الوضوء ده إيه سلاح المؤمن واجاي جاري إيه الحق مش جاي جري ايه مش جاري يعني برضو عشان يخالف السن بس مش الوضوء ده ما يستغناش عنه ده الوضوء سلاح المؤمن الشاهد إنه إيه إن كانت المامومين عندهم هم الإيه هم الائمه نفسهم يعني بحالهم مع الله طيب ننقل للسلوك ماشي كده سريعه الامور ايه ولا مش سريعه النهارده طيب السلوك سريعا في حته واحد حته قد كده تحملونا بس وصلوا على النبي ايه بقى السلوك اللي هناخدوا النهارده حاجه عجيبه عندهم كده في سلوكهم وطريقهم الى الله ايه هي كانوا اذا قابلوا الفقير قابلوه بالرفق واللين ولا يقابلوه بالعلم يعني يعني يجي الشيخ منهم يقابل واحد فايق أول ما يقابله ما يقولوش ايه انت صليت الظهر ما يقولوش كده امال يعمل ايه معاه يقعد معاه ويكلمه ويلين ويسأل عن حاله واجتماعياته واحواله و في الاخر يقول له إيه ها انت صليت الظهر فسئلوا في ذلك لماذا تقابلون الفقراء بالرفق ولا تقابلوهم بالعلم فقالوا إننا لو قابلناهم بالعلم أحدثنا لهم الوحشة، ولو ولو قابلناهم بالرفق أحدثنا لهم الأنسة واللين. لأننا لما أبله أقول له أنت مصلتش الضهر بعمله إيه نقص عن نقص اللي عنده هو فاير وكمان أنا بقول له أنت صليت الضهر ولا مصلتش بزوده إيه هم فبفهموا إن أنت لدين ولا إيه. ولا دنيا انت كده كده تعبان وكمان ما صلتش الضه فيحس بالنقص اكتر فكم من سلوكهم الرفيع العظيم انهم اذا قابلوا الفقراء قابلوهم بإيه؟ بالرفق ولم يقابلوهم بالايه بالعلم لان الرفق يؤنسهم والعلم يوحشهم هكذا قالوا ايه رايكم في الكلام ده ده الناس دي خمسه وسيله على طول اسم الله الملك درس النهارده اخف من المرات اللي فاتت يعني في السرد واللي ولنتو شايفين ايه انقلوا معايا قولوا طيب خدنا اسم الله المره اللي فاتت الملك اللهم لا اللهم ايه؟ ملكنا من انفسنا ولا تملك انفسنا مننا يا رب لقطات في اسم الملك سريعه من ملكه أنه لا يجعل العبد مالكا مطلقا لأنه محتاج إلى الله في كل شيء ومن احتاج إلى الله ولو في شيء كيف يكون مالكا تمام يبقى ما فيش ملك على وجه الأرض الملك مين لأن الملك ما يحتاجش وكله إيه؟ محتاج يا الناس وأنتم فقراء إلى الله الدكتور مصطفى محمود بيقول ايه بيقول الفلوانزة اللي عند الغني ايه اللي عند اللي ايه مفيش حاجة خاصة بالغني وخاصه ايه بالفاين. مما يدل على ان الكل ايه فقير ولا ايه والصداع هنا هو الصداع هنا والسرطان هنا هو السرطان بل بالعكس الفار ياخد برشامة ويخلص الغني بيدح وما يخلص لانه بيخلص له اللي عنده القديم والجديد طيب ماشي ايه تاني لو افترضنا ان ملكا عظيما استغنى عن رعيته فهل يستغني عن الماء والهواء والطعام والشرب ها ما يقدرش يبقى مازال مين الملك الله تلات قال له لما قال له هارون الرشيد السماك بيعز قال له يا هارون ان حرمت هم الماء بكم تفديها قال بنصف ملك قال له طيب شرب والشربة دي تحاشت ومش هتعرف تطلع تعمل ايه قال له افديها بالنصف الثاني قال له يبقى من الملك يبقى انت ملك ايه ولذلك كارون الرشيد لما مات قال لا يزول ملك ويرحم ايه زال ملك اربعة تطعن خامون عارفينه طبعا مات وهو عنده قديه ثمانيه سنة سنه كل مصر بيده وهو بيد من بيد الله المقبره بتاعته فتحوها زي ما انتو عارفين ليه فيها ثروات وذهب و و و فبيعلق الراجل فبيقول هل اغنى عنه ماله طيب والملك بيقول بقى اه وهل رد الملك الموت عنه مرضش يبقى لا الملك زال الموت ولا الملك زال اللي اه؟, اه اللي عنده ده ادي ايه ادي الملك طيب اسمعوا للجاي قال امير لصالح من الصلحاء سلني حاجتك امير كده قال لي لواحد عادي كده فبيقول له لك ايه انت ليك حاجة اللي انت عايزه كله قول لي عليه وانا ادهولك احنا بنقول اسم الله ليه ها الملك الملك الملك قال الي تقول انت بتقول لي انا قال له بقول لك انت قال الصالح ليه عبدان هما سيداك انا عندي عبدين هما ايه ها اسيادك هما شغالين عندي عبيد وبالنسبه لك انت ايه ها اسيادك انت فطما الناس دي يا عم الناس دي مش فاهم انا الناس دي قال لهم له قال الحرص والامل الحرص إيه والامل قد غلبتهما وغلبك قد غلبتهما ايه وغلبك وملكتهما ها وايه وملك وصلت يبقى انسان عبد الشيء في حياته ما يبقى شيء ما بيبقى عبد الشيء ده واللي, واللي يزهد فيه خلاص بقى لقطتين في اسم الله الملك وما زلنا نواصل إن شاء الله مع اسم الله الملك بسم الله يا رب رات امراه العزيز يوسف في أبهته بعد أن تولى خزائن الأرض بعد ما عدى بقى هو اصلا من الاصل معدي عشان تكونوا عارفين مش مش لما راح ملك بقى عده ده هو عده فجات له ايه الملك دي على البيع يعني فمرات العزيز شافته بعد ما بقى ملك وبعد ما بقى على خزائن وزير يعني وبقى بعد ما كان على, على ايه ها خ... على اه على خزائن الارض فلما شافته بالقباها وحول الخدم والحشم والحكايه والرواية قالت ايه قالت سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا بالطاعه سبحان ايه من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا بالطاعه ان الحرص والشهوه سير الملوك عبيدا وذلك جزاء المفسدين هي بتقول كده وان الصبر والتقوى سير العبيد ملوكا وذلك جزاء المحسنين كلام يكتب بماء الزهن حاطر بعد التصوير نفتكرها ونقول آخر حاجة في لقطة الملك خدوا بالكم من اللي جاية بقى دي جميلة بقى من تحقق من ملك سيده كأنه ملك كل ملك سيده من تحقق ايه من ملك سيده كأنه ايه ها ملك كل ملك سيدي يعني لما تشتغل عند ربنا عبد تبقى في الحقيقه انت الصوت علي شويه بتاع المايه لما تتحقق إيه؟ لما تحقق ان انت تبقى عبد لله تبقى انت في الحقيقه إيه؟ إيه؟ ملك ولست است ايه عبد تحقق من ملك سيده كانه ملك كل ملك سيدي طيب ست، الوقف أو الموقف موقف ووقف موقف يكتب بما الذهب بسم الله صلوا على النبي تحملونا عمال من الكهربة أنا وأنا قاعد برضو كل مرة تحملونا على طولة يا ليتها كانت لما من يوم القيامة الساعة دي أبرك من, الليه؟ من اليوم كله يبقى الواحد كان نفسه الساعة دي ساعتين إنما نقعد نبص القلقانين ليه بتقلقوني معاك الموقف بيقول كالاتي خذوا بالكم منه مر ابو حازم رضي الله عنه وارضاه ده من كبار الصالحين والعارفين بجزار مر بيه بجزار فالجزار بيقول له إيه؟ هذا لحم سمين خذه دي لحمه حلوه خدها قال له ليس معي درهم ما معيش فلوس قال انا انظرك انا ايه ها انظرك يعني ايه اه اصبر عليا فقال نفسي احسن نظره منك نفسي ايه احسن ها نظرة منك لا انت ما تصبرش علي انا نفسي تصبر علي أحسن احسن ما انت ايه تصبر عليا قناع صبر على نفسه ولا صبر الجزار عليه فهي حتى جاية كده الله يفتع عليك صح كده هم قالوا إيه في القناعة قالوا القناعة ملك لا يسكن إلا في قلب مؤمن القناعة ملك ايه لا يسكن إلا في قلب مؤمن موقف تاني معه ونخت عشان يبقى الموقف في القناعة هو الموقف أنا جايبه لكم فيه في القناعة من عرف أين المصير بيقوله بيقول في القناعة حتى واحدة إس كده آه. يقنع بلي يسير من عرف اين المصير يقنع ايه باليسير من عرف اين الم... يصير الم... الموقف الثاني ونختم بيه على طول في, ال... في الموقف ان احمل لابلي ماشي تييب ايه بقى رأى رجل حكيما رأى رجل ايه حكيما وياكل شيئا بسيطا بياكل حاجه على ادو كده مخلل جبنه مش حاجه كده على قد خالص فبيقول له ايه الرجل بيقول للحكيم بيقول له لو خدمت السلطان لم تاكل هذا يعني لو انت كنت شغال في الديوان ولا في الوزاره ولا رحت تخدم فلان ولا علان وخلتك مع فلان وعلان ها ما كنتش ايه ها ما كنتش كلت الاكل ده فرد عليه رد يكتب بماء الذهب قال له لو قنعت بهذا ما خدمت السلطان عده لو قنعته ايه بهذا ها؟ يعني ايه يعني قتلتي دي اعظم من خدمة السلطان لان انا في خدمة السلطان هتزل انما انا وقتنعت بدي ما ايه ان انا هتزل فهو بيقول له لو قلت دي تخدم السلطان قال له لو انا اقتنعت بدي ما اخدمش ليه السلطان ايه رأيكم في الكلام ده ده الكلام ده كل ده تحت قولي تعالى من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحيي انه حياة طيبة قالوا في تفسير الحياة الطيبة هي القناعة ان اللي يعمل صالح ربنا يعيش وعيشت القناعة فيرضى فلو رضي يبقى خلاص بقى ملك زمان ماشي مش الإمام عليه رضي الله عنه وارضاه إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء الإشارة والبشر اللهم ارزقنا الإشارة والبشر الإشارة سبع في قوله تعالى ليتني لم أتخذ فلانا ها خليل احنا بنبصلها يا ريت ما كنتش صاحبت فلان ولا علان ولا تركان اللي ودوني في دهي طب العارفين بيبصلها ازاي ليهم بصه خصه نظره خاص، قالوا اصح الخلة ما لا يورث الندامه وليس ذلك الا للانس بالله يعني قالوا مين صاحب على وجه الارض صحبته ممكن ما تجيبش ندم ولو في شيء بسيط يبقى نصاحب مين بس يبقى ليتني لم أتخذ فلانا خليلة احنا بنفهمها على واحد او اتنين او تلات والعارفين بيفهموه على مين كل البشر ليتني لم أتخذ فلانا خليلة يعني ايه مفيش حد مش عايزين حد احنا نصاحب ايه ربنا سبحانه وتعالى خلاص من اتخذ الله صاحبا دع الناس جانبا اجعل الرب صاحبا ودع العبد ايه جانبا طيب البشر اللهم ارزقنا البشر في قوله تعالى في مقعد صدق عند ملك مقتدر قالوا فيها حته كده نص صد بس دواء دوا. ايه بقى النص صد مسكوا في كلمه عند في مقعد صدق ايه ها عند العارفين بقى والصالحين والناس سابوا مقعد وصدق وخلوهم فيه عند دي هي دي عند بقى دي قالوا إيه في عند قالوا مقامات العندية جناتها رفارف الأنس وأنهارها أنوار القدس وصلت ولا ترجم تاني مقامات العندية يعني يظهر ان في جنة داخل الجنة ما هو في الجنة وفي عنده في الجنة فطلع عنده ليها ايه ليها انهار ورفارف وشغلانة داخل الشغلانة فاهمين ولا مش فاهمين ايه جن غير الجن لان الجنات, الجنات دي ما انما هم سابوا ده وقالوا في مقعد صدق ها عند فعند دي ليها حد برضه زي زي لدن زي الجنه مش الجنه ليها انهار وليها وليها, وليها. قالوا برضه لما ترتقي وتوصل لعنده عند دي برضه ليها ايه ليها انهار وليها رفارف ولها أنس وليها وليها وليها وليها, وليها زي اللي زي الجنة بالظبط مش زي بقى أحسن من اللي أحسن من الجنة يبقى في مقعد صدق عنده عنده عنده ملك مقتدر قالوا جناتها رفارف الأنس وأنهرها أنوار القدس اللهم ارزقنا آه. الجنة برضو آه أنعم علينا يا ربي بذلك طيب تمانية وتسعة وعشرة آه متحملين؟ المرة دي أخف من كل مرة نوعه ده في رأي حتى آفة وعقبات أنا فيها كلمتين وبس لقطتين بس المرة دي مش تلاتة مش هول لقطتين واتحك وقول تلاتة اللقط... الآفات والعقبات دي اللي إحنا بنزلها عشان نوصل لمن؟ نوصل لربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا والكلام هيتفتح فيها قدام يعتبر احنا ما بنتكلمش عنها الوقت بنفتح بس الشغل فيها احفظوا دي القلوب المشغوله بغير الله لا تدخلها معرفه الله ماذا يا رب القلوب الايه المشغوله بغير الله لا تدخلها معرفه الله بس كده من الاخر ايه اه اللقطه الثانيه الانسان ليه اربع صفات صفه سبعيه دي اصل الامراض اللي جايه بقى اللي احنا هنزله ان شاء الله ربنا هو يزيلها احنا مش هنزله ولا نعم صفه اه صفات سبعيه صفات بهيميه صفات شيطانيه صفات ربوبيه كل الأمراض اللي عندك وعندي قبليك ما بتخرجش بره الأربعة دول. الأربعة دول مصدر كل هذه الأمراض فالصفات السبعية إن انت عندك غضب انتقام، شت ضرب دي واخدة من السباع واخدة منين من السباع الإنسان فيه من صفات السباع يبقى عايز يغضب عايز يبتش عايز يكسر عايز ينتقم عنده الشراسة دي دي صفات محتاجه تتزال تاني صفات الصفات البهيميه يبقى زي الحيوان عايز الشهوه وعايز شهوه المال شهوه النساء عنده البهيميه منحط كده زي الحيوان التالتة الصفات الشيطانيه بيبقى عنده المكر والخداع وعايز يظهر للناس حاجة ويبطن حاجة ومكار وخداع زي الشيطان ما بيوسوس ويظهر للإنسان إنه بيديله طريق الخير وهو أصلا إيه؟ بيوقعوا برضو الإنسان عنده الصفات دي إنه عنده حاجة غير حاجة يظهر حاجة وإيه؟ ويبطن حاجة اللي هي النفاق وكل شكلة أمراض ثم الصفات الرابعة صفات الربوبية إنه بياخد من صفات الحق تبارك وتعالى فيتمنى انه هو اللي يكون منفرد مفيش غيره هو الغني بس وهو الكبير بس وهو اللي في القعده بس وهو اللي رايح وهو اللي جاي عنده كبر وعنده عنده كبرياء وفي من صفات الربوبيه سبحانه وتعالى الامام الغزالي قال الاربعه دول ملهم ملهم دول اصل ايه اصل كل الامراض يبقى الانسان يبقى فيه صفات ايه سبعية باهيمية شيطانيه ها ربوبيه مطلوب ان انا ازيل الاربعه دول عشان ابقى عبد خالص لمين لله تبارك وتعالى وده يبقى شغلنا في الافات قدام 9 10 مرة علينا الوقت الحمد لله باقي كان يلا التنويرات او التحريرات اللي هي الحته بتاع اخذ فيها لقطه واحده بس برده خلاص كده حلو كده لقطه واحده صل على النبي عرفنا الاجتهاد وخدنا شروط الاجتهاد هنقول حته بسيطه النهارده محل الاجتهاد العلماء دول لما بيجي يجتهدوا او الفقيه لما بيجي يجتهد بيجتهد في ها بيجتهد في دي اللي عايزين نعرفه خدوا بالكم من اللي جاي لا يجتهد في المنصوص عليه المقطوع به يعني يعني محدش هيكتط في الصيام والصلاه كل دي امور ايه مقطوع بها وفي فرق بين النص وفهم النص النص معصوم وفهم النص إيه؟, ايه ليس ايه ليس معصوم طب خلصنا عشان الكلام ده فني اوي واحنا عايزين نعرف الاجتهاد بيكون في ايه يا جماعة في المسائل والوقائع التي تردد فيها حكم الشارع بين الاثبات والنفي وليس حكم الشارع ظاهرا فيها <تصفيق> يعني ايه برضو يعني ايه يعني يا جماعة اللي بيجي يجتهد بتوع الافتاء دول بتوع دار الافتاء والعلماء احنا كل قصتنا في الاجتهاد ان انتو تاخدوا بالكم من الفتوى اللي بتطلع تبقى فتوى مش على الشروط اللي نشغلين احنا فيها ولا فتوى وخلاص فبنقول الاجتهاد بيجي في حته ايه هي الحته ان بقدمت مسألة صليتوا على النبي او حكم الشارع فيها ليس ظاهرا هنقول مثال ليس ظاهرا ولكن لما بيبص المفتي بيلاقي حكم الشارع يمشي في الاثبات ها يمشي في النفي يعني يا حلال يا حرام يمشي ما يمشيش زي ايه وضع عشان نخلص زي حلي المراه زي ايه حلي المرء حلي المراه ده من المسائل الاجتهاديه يعني الذهب بتاع الست ليه دخلنا داخل المسائل الاجتهاديه ده انا كده بنعرف محل الايه الاجتهاد بكتيت في ايه؟, ايه اللي ينفع اتيت فيه واللي ما ينفعش اتيت فيه طيب حلي المراه بين النفي والاثبات ازاي هو يمشي تبع حاجه ويمشي تبع حاجه ان مشيتوا تبع المتاع ايه بقى المتاع حلي المراه ده متاع زي الكنبه وزي الانتريه وزي التكييف وزي اي حاجه موجوده في البيت يتمتع بها الانسان فان الحقته بما يتمتع به فليس فيه ذكاء وان الحقته بانه معدن وزي الذهب والفضه والحوارات دي يبقى فيه ذكاء ادخله تحت التمتع ولا أجب فيه الزكاة وفعل ذلك كثير من الفقهاء ولعله هو الراجح ولا أدخل تحت المعدن وأعمل فيه الزكاة أو ده معنى الاجتهاد يبقى الاجتهاد ان بيجي مساله مسألة حكم الشرع فيها إيه؟ ليس إيه؟ ظاهرا ويتردد بين النفل والإذبات فتعد أنت تجتهد وتشتغل وتشوف النصوص المقابلة ووو لحد ما توصل لى توصل للرأي لإيه؟ الراجع وصلك كده وعلى ذلك لا يجوز الاقتا الاجتهاد بقى يبقى فيما هو ظن الدلالة وفي ما لا إجماع فيه وو وفيما فيه قياس عندي ثلاث حاجات بيكون فيها الاجتهاد فيما هو ايه ظن الدلالة يعني ظن الدلالة لا يمسوه إلا المطهرون ايه المقصود بالمطهرون فلو اقسموا بمواقع النجوم وان هو لقسم لو تعلمون عظيم انه ها لقران كريم فين في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه الا المطهرون دي فيها كتاب ليه لان معرفش الضمير عائد عليه هل يا الضمير عائد على اللوح المحفوظ ولا عايد على القران ما معيش دليل صح ولا لا واذا كان عايد على اللوح المحفوظ يبقى يخص الملايكه يبقى ملناش علاقه يبقى اللي يمسك المصحف هو مش متوضي مفيش مشكله لا يا عم ده عايد على القران طيب ايه المقصود بالمطهرون حدث الاكبر ولا ليه حدث الاصغر الايه ما بينتش فيجي هنا ايه الاجتهاد يجي هنا ايه الاجتهاد عرفنا محل الاجتهاد يبقى فيه يبقى ده اسمه ظني ايه الدلاله ده اسمه ايه اللي بقوله ده ظن الدلاله النص موجود في القران وكل حاجه لكن الدلاله بتاعته ايه ظنيه تمشي كده وتمشي ايه كده فيجي ايه مساله الاجتهاد وايضا فيما لا اجماع فيه يعني لو مساله اجمع عليها المسلمين يبقى ما اجتهدش فيها وايضا فيما لا نص فيه ادي الثلاث حاجات اللي بتخلي المجتهد يشتغل خلص اخر حاجه الاعلام حسن البصر ناخد فيه تلك كلمات فقط أنا النهار شغال على السخان أو على السريع على آخر طيب علاقة المرء بدينه إزاي بصص له هو بصة وكتبها في سطر واحد تاني حاجة من ملامح شخصيتي خوفه الشديد من الله إزاي وناخد فيها لقطه ثالث حاجة قوله الحق قولا لا مداهنه فيه ولا مراءه فيه وله موقف في ذلك عظيم احنا كان عندنا اصلا يعني مدعمات الدرس بس بقى ما... ماشي بيقول لك بالتخلي يكون التحلي بالايه ها قولوا بالتخلي يكون التح نحفظ كده الحلويات دي قبل ما الحسن على طول بالتحلي يك... بالايه يكون التحلي وبالعبوديه تظهر الربوبيه وبالايه وبالعبوديه كل ما تكون عبده قوي كل ما يظهر الرب قوي في حياتك بالعبوديه تظهر الربوبيه وبالادب ترتقي الرتب بالادب ها ترتقي وبمراقبه الانفس تقف على الانفس بمراقبه الانفس ها تقف على الايه الأنفس اسمع جايه دي يا رب نكون من أهل اللي جايه دي وبقدر الخفا يكون الظهور كل ما تخفي نفسك وتبعد نفسك عن الرسم وعن وعن وعن كل ما تظهر لله وكل ما تظهر نفسك كل ما تختفي حظك الناس خد من الناس اللي انت عايز ولا نصيب لك عندي يوم القيامة فكل ما كان الخفا كل ما كان الايه الظهور قالوا حتى كمان للدخول على الملوك آداب إذا لم تعرفها فقف على الباب للدخول على الملوك آداب إذا لم تعرفها خليك بار قف على الايه قف على الباب طيب وسأل أبو بكر سأل رجل أبا بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله وشيئا يقربني الى الناس عايز الاتنين مع بعض ماشي عايز ده وده يا رب آه علمني شيئا ايه آه يقربني الى الله وشيئا يقربني الى الناس قالوا اللي انت عايز تربي ربنا قالوا قال مسألته طب والناس قالوا ترك مسالتهم ضحك عليه وهذاك عايز ايه يكسب رضا ربنا ورضا الناس مع بعض قال له عايز رضا ربنا ورضا الناس قال له قال له رضا ربنا انك تسأله هو بس قال له طب ورضا الناس قال له ما تسالش حد منهم كده انت يبقى الناس رضيت عنك لان فعلا طالما لو قلت لك هات ولا ما هاتش هتعمل انت ايه ابقى باشع انما هات هات هات طيب نور الحسن البصلي صليتوا عن النبي الله الله على الكلام طيب اللي جاية دي خطيرة ماشي هو كله خطير بس نعمل به الدرس بتاعنا ده هيودينا ان شاء الله مع... يعني احنا كده بنقيم الحجج على انفسنا ايه اكتر من الايه من الاول يعني فهو مسؤوليه علاقة المرء بدينه قال عنها الحسن البصري حتى خطيرة قال اصبح دينكم لعقه على لسانكم اصبح ايه ها دينكم ها لعقه على لسانكم يلعقه الواحد فيتذوقه فيقول هذا مر لا اقوم به ويلعق امرا اخر فيقول هذا حلو اقوم به وصلت يعني اصبح دنة زي الحاجه اللي انت ايه بتدقها ماشي معاك تاكل تعال صل العشاء خير مية مية انا بكامل قواي الصحية تعال صل الفجر لا الفجر مر لان مش هقدر انزل واطلع واصحى واعمل هو بيقول بقى كده قال كل دنة بقى كده بقى لعقة على اللسان ادوق فليته حلو اه أخده والليته متعب يلا ولو إنه ربنا اللي قاله بس يلا يا عم صل من رحمك صل من قطعك لا ما رحلشه ولو دفنت يا عم وعفو عم من ظلمك لا يا عم طب صلي العشب ماشي أصلي العشب يا سلام يا ماهي دي زي ايه زي دي فحذاري أن يكون دينكم لعقة ايه على لسانكم ان فتقولوا هذا حلو نأخذه وهذا مر فنطرح ده هو الحسن البصري ده هو هو هو هو الله هو هو هو الثانية بقى هو من من بقى هو هو وخلاص هو هو الثانية من ملامح هو هو الشديد من الله هو هو هو هو هو إن شاء الله خلاص يبقى إحنا نيجي للثنين اللي بعده بإذن الله والمحاضرات هتاخدوها مكتوبة هي مكتوبة على الكمبيوتر خلاص بس فيها بعض الأخطاء المطبعية هنصلحها وإن شاء الله للثنين اللي بعد العيد تغدو الاربع محاضرات كاملة مكتوبة على الكمبيوتر بإذن الله إن شاء الله وبرضو منبر البدرشين ممكن تدخله تشوف المحاضرات إن شاء الله لللي فاتوا الدرس أو اللي عايز يرجعوا صوتا يعني من ملامح الشخصيات رضي الله عنه وأرضى أنه كان خائفا خوفا شديدا من الله لدرجة أن يزيد بن حوشب قال ما رأيت احدا أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما كأن النار إيه لم تخلق إلا لهما وكان يقول رضي الله عنه وارضاه أخاف ان يطرحني غدًا في النار ولا يبالي يبكي كده كان يبكي بخش عليه وهو بيبكي فبيقول له ايه انتوا لهم أنت انت بتبكي ليه فبيقول لهم اخاف ان يطرحني غدًا في النار ولا يبالي هو انا ليه شفاع عنده هو أنا؟ ايه الحسن البصر الحسن البصري ده في الدنيا انما نا يوم القيامه وزني عند رب حمدي علي محمد عمر فلان علان تركان ايه وزنه عن اهمان انت مالكش حاجة عند رب لا شفاعه ولا قرابة ولا وسطة ولا مالكش فانت ممكن تيجي يوم الايامة خلاص روح النار هتعمل ايه ها مالكش ده ليك ده في الدنيا انما في الاخره احنا كلنا نبقى فهو بيقول كده اخافه ها؟ ان يطرحني ايه غدا في النار ولا إيه ولا يبالي شكر وكان يقول يا ابن آدم إنك ناظر غدا إلى عملك يوزن خيره وشره فلا تحقرن من الخير شيئا وإن صغر فإنك إن رأيته غدا سرك مكانه ولا تحقرن من الشر شيئا وإن صغر فإنك إذا رأيته غدا ساءك مكانه وصلت اوعى اي حاجة وحشة تحتقرها لان انت ما تيجي يوم القيامه وتشوفها هتبقى بالنسبة لك إيه ها؟ بالنسبة لك إيه هتسيئك ولا هتحسن لك تخيلوا احنا واقفين بقى مع النبيين والصدقين والشهداء والبخاري ومسلم والسلف الصالح والناس اللي معديه واتعرف عني ان انا ما بصليش في الجامع اتعرف عني ان انا والعياذ بالله عملت حركه وحشه واه وا. هيسيئك الكلام ده ولا لا يسيئك ولا تبقى فرحان بنفسك اي حاجه صغيره كبيره هتسيئك واي حاجه في الخير صغيره كبيره برده ايه هتفرحك ماشي ولا مش ماشي اخر واحده بقى قوله الحق كان لا يخشى في الله لومه لا رضي الله عنه وارضاه وبها نخت ومن ذلك إنه عملي بقى لما تولى يزيد بن عبد الملك يزيد الحكم فكم في واحد اسمه إيه؟ ابن هبيره ابن إيه؟ هبيره فحب يزيد يد لابن هبيرة خرسان على ولاية العراق اللي عنه قال له خدي وخدي فراح ابن هبيرة جمع ثلاثة وقال له ما أخدي ولا ما اخدها أخد وابقى والي عليها زي دي زي العراق ولا لا فجمع ثلاثة مين هم جمع ابن سرين والشعبي ومين والبطل بقى بتاعنا ومين والحسن البصر فقال لهم ايه رايكم في الكلام ده فاما ابن سيرين والشعبي فقال قولا فيه تقيه يعني قول ايه ها موارب معرفوش يعني يقولوا له الحق على طول ولا الباطل يعني قالوا قول كده متوسط فسكت قال له انت يا حسن طول ايه طبعا هو وليته على خراسان دي ظلم في ظلم مع الظلم اللي هو كان فيها يزيد و وا و وا وا والكلام ده كله هو عارف اللي فيها يعني عارف الخبايا وعارف الابعاد يعني ماشي فقال له يا ابن هبيره خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ثاني ها يا ابن هبيره ها خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله إن الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله ويوشك الله يا ابن هبيرة أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ثم لا ينجيك إلا عملك خلص إيه عليه فبكى لإيه الرجل انتهى عمر بن عبد العزيز سطر واحد بس كتب له رسالة قال له إيه خدوا بالكم من دي جميلة جميلة جميل وبها نخطئ قال له يا حسن انصحني يا حسن إيه انصحني فقال له إيه ان الذي يصحبك لا ينصحك والذي ينصحك لا يصحبك هي دي ان الذي يصحبك لا ينصحك اصحابك مش هتلاقيهم قاعدين معا اه اللي معاك مش هينصحوك واللي بينصحوك ما يعدوش معاك ما لهمش الملك بالملك ولا ولا الهيلمان اللي انت فيه ان الذي يصحبك لا ينصحك والذي ينصحك لا يصحبك اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والي وصحبه أجمعين